بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذه فصيلة في الوعظ والسنة لنظمها جمال الدين عبد القاهر التبريبين المتوفى سنة 740 للهجرة يقول فيها رحمه الله تعالى بين بال اجرع ورامه ولعلع من قلب صبر موجع وجد لا يعين تراه بين الكلى الجري فاسيافه المقل اصب به ولا تسمع قلبه المضيع ود الحما فاخلصا الحقه قد حصحصا فوده ان يخلصا من الحضيض الاوضع الى المقام الاول ومعهد الات الحري والمربع الثاني العلي شقيا له من مربعي رحلت عن ذاك الفضاء لا باختياري والرضا فيا زمان قد مضى ان عاد ماض فرجعي واركع إلى الليل جاء غفوع خوف ورجاء وعذفيت إن إلى الفضاء أو شريف عليك بالتهجد وقل طويلاً والسجد وبثن دين الفرقدي وشرط فروس الأذمعين قف عند حكم من غير ما تحروا في ولا تخلوا فقصة أطوال أهل اليدعين فإنه كلامه أعين وراء ظامه وابهرت أحكامه أره جميع الشياعين منه كما جاء أبدا به معترضا ولا تجادل أحد في آيه وامتبعيه ولا تؤول ما ورد لله من تبعيه ويدرق هو الله أحد حول أمري وإنه عز وجل جلم موسى ذا وجل لما سمع ثم أجاب مسرعا جواب تبس الأرضعي ولا توافق من غوى وقل بأن ذلك واحقا على العرش السواك مار فاسمعين وهو تعالى في السماء علم ومعنى عينما بغير كيف كما يخطر للمبتدعين منقاته من البشر بخلقه فقد كفر وقد اطاع ونصر والهوى المتبعين وإله من وزن العمل وبحر موعد وشرق فقاب طامين وقل كما ترى في من بعين واعترضت جهنم ونارها جطر وكذ فيها المجنم وكيل وجنة في قد تدخرفت لمن عبد وقام ليلا وسدت في طيبه مرطع ونهدت أكارها واضطردت أنهارها وغردت خيارها في كل غصن مونع يا من له تبتلي في كل ليل اجللي ومن إليه موئلي دون الورى ومفدعي صل على خير بشق كل انثى وذكر محمد وجه القمر للجاهل ممنعي